طاشعة الأبطارهم ترهقهم ذلة فقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدردهم, سنستدردهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أدرا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 فيقولون إنه لمجنون فما هو إلا بكل العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحقة كذبت ثمود وعاذ بالقارعة فأما تمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صقر عاتية تخفرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها طرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم